عن البطنية ادنكم على بيوت لا تجد القوت القوت والمسلمون يتقلبون في النعيم والله لا لتسألن عن هؤلاء الفقراء نعم صلى الله عليه وسلم فقام وقد اثر الحصير في جنبه فبكى عمر وقال بابي انت وامي يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير و... والديباج وانت وانت رسول الله يؤسر الحصير في جنبك فقال صلى الله عليه وسلم افي سك يا ابن الخطاب اذا علمت هذا ان لهم الدنيا ولنا الاخره فليذهبوا بالدنيا يلا في 60 داهيه الدنيا واللي فيها. ايه الدنيا? يخدوه. بس تضمن ان الاخرة لك. لك. اللهم اجعلنا من اهل الاخرة يا رب. لذلك علم اصحابه هذا مالي وللدنيا. علم اصحابه من العلم? ما تصلي عليها من الشيخ. علم اصحابه هذا. هيجي معانا في علامات الساعة. باذن الله تعالى فتح بيت المقدس. ونتكلم به ازاي تفتح بيت المقدس لانه من علامات الساعة اللهم رد بيت المقدس الينا بعد نصر وحز للاسلام والمسلمين. نعم لكن احيلك الان بس لا تواحدة كيف كان وصل بيت المقدس في عهد عمر الى عمر. لأطى واحدة بس لان بداية توصول الى بيت المقدس كانت حرب الروم وحرب الفرس لما دخل ربعي بن عامر قصته مشهورة ارسل رسل قائد الفرس الى قائد المسلمين ارسل لي رجلا اكلمه يوم قائد المسلمين يبعث له من؟ بعث له عسكري من وسط العساكس جندي لا لواء ولا حقيد ولا حاجة خالص جندي كانوا كلهم ما فيش شرايط كلهم جنود فقال لربعي بن عامر اخرج اليه خرج ربعي بن عامر وجلس رستم على سرير المملكة سرير مرصع بالذهب والجواهر ولبس تاج المملكة تاج من ذهب وفرشة الخيمة بالحرير والديباج والنمارك يمينا وشمالا وجاء ربعي شب حرير ذهب ديباج وا وا وا وجاء ربعي ابن عامر على فرس قصيرة فرس قصيرة وسيح جرابه خرقة وبيضة قد أسرت فيها الرماح والسهام ونوح مكسورة ودخل في ثياب رثح مهلهله يا نهر أبيض شو بالعز والنعيم اللي هما فيه فلس صغننا كده أب الحمار فلس قصيرة قد غلب شعرها على عينها. وعلى رأس بيضة قد اثرت فيها الرماح والسهام. سيف! انما وضعه في خرقة اجربت على حتة خلقة اديمة. رمح مكسورة ثياب مهلهلة. فلما جاء عند الخيمة قالوا له لكي تدخل لابد ان تركع. قال لا والله لا اركع لغير الله. انما انتم طلبتموني. فان دخلت كما اريد وانا عدت وهذا ما اريد. انتم ليلي تعال عجبكم على كده? انا مش عجبكم ارجع. ما? فقال دعوه دعوه. فدخل. فلما اتى عند بداية البسط حريرو ديباز يولا قالوا له انزل دخل بالفارس قال والله لا انزل انشيتم دخلت كما انا وانا رجعت قال دعوه فدخل حتى جاء الى نمرقة فشقها فشقها خطعتين ثم ربط فرسه فيها على البسط. يلا يا فرس. ما? ثم جعل يتوكأ على رمحه المكسورة. فلا يمر بنمرقة ولا وسادة ولا بساط ولا سجادة الا قطعها وافسدها. خذوا الدنيا بتعبكم. بالجزمة. ما? هذه الدنيا في نظرهم ثم نظر إليهم ونظروا إليه فجعل جنود الفرس ينظرون إليه ويتعجبون من سلاح هم دول اللي بيغلبون ده قد كنقول ولا شوفوا سيفه كأنه ألم رصاص شوفوا البيض على رأسه ايه ولا هي بيض ديك ولا الطباء اللي بتاكلوا فيه ايه ده درمح بتعمل بي ايه او عكون اللي بتغرفوا بها الاكل فنظر اليهم بعزة المسلم وقال لا تعجبون من سلاحي تروني ووليكم تهبوا شفوا فنزع سيفه من الخرقة كأنه شعلة نار دفع السيف كده تخروا جميعا الى الارض ثم قال لا لا لا لا لا تخافوا فخلع بيضته لا مش دي البيضه فخلع بيضته ووضعها وقال ايتوني بامضه بيضة احسن بيضة عندكم اتوها فوضعوا بيضتهم الى جوار بيضته فاخرج سهما من جيبه ورمى بيضتهم فانكسرت صح سائل بيضة حتتين الخوزة اللي تتلبس على الراس واجتمع منهم عشرة يرمون بيضته فسلمت عشان كده بقول للإخوة المستعجلين اللي عايزين يخلصوا المواضيع أوام أوام القضية مش قضية سلاح ولا قضية عدد ولا قضية عدة القضية قضية يقين في الله رب العالمين رمه بيرته فسلمت انا اشرت فقط الشاهد من القصة كيف ان ربعية بن عامر داس الحريش وداس الذهب سيأتي معنا باذن الله في اللقاء القادم بقى قصة المغيرة بن شعبة لما دخل عليه على رسم ايضا عملي بهدلهم يا ولد ستاتي معنا ان شاء الله عز وجل المقصود ان هذه الدنيا في نظر المسلمين ايه ده مر بعض السلف في سوق الفاكهة فوقف ينظر فقيم له تشتهي الفاكهة نأتيك منها قال لا والله ولكن انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة ابتكر ايه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اللي هنا ماصوعة ممنوعة فكان كل ما يرونهم بالدنيا يذكرهم بالآخرة لأن قلوبهم تعلقت بها فالدنيا عندهم لا سيء لا سيء ايه الدنيا ويه في الدنيا وايه مشكلتها لا سيء على الإطلاع هكذا ينشئ الإيمان بالآخرة ينشئ الإيمان بالآخرة تصورا آخر حياة الدنيا حياة أخرى فتبدو في حس الموحد اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب تبدو في حس الموحد لا شيء لا شيء شعاره شعار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مالي هه؟ مالي وللدنيا مالي وللدنيا لذلك يتعجب والله يتعجب يتعجب وهو ينظر الى اهل الدنيا مساكين مساكين أهل الدنيا اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون والله نعيزكم تجيبوا أهل الدنيا عشان يساعد الكلام ده هاتوا بالعافية ادي له خمسة جنيه هاتوا نعم اغريه هاتوا لكي يعيش معنا لذة ومتعة الآخرة هم لا يعلمون لا يعرفون شيئا عن الآخرة يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من المعصية والطغيان مساكين مساكين في الدنيا الذين يجرفهم الهوى فيعيشوا للدنيا مساكين مساكين اهل الدنيا يخرجون منها ولم يزوقوا اصيب ما فيها ذكر الله وطاعة الله وعبادة الله اخوة اما المؤمنون الموحدون تنطوي هذه الحياة في نفوس اصحابها في أصحاب نفوس أصحاب الدنيا فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها ساعة من نهار هذه هي الدنيا قصيرة عاجلة هزيلة زاهدة زهيدة تافرة دنيا أفمن أجل عشية أو ضحاها نضحي بالآخرة من اجل شهوة سائلة ندع جنة مثابة ومأوى? الا انها الحماقة الكبرى الحماقة الكبرى التي يرتكبها انسان يسمع ويرى. قال الاعرابي لما راودتهم رأى عن نفسه قال ان من يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة ما بيفهمش خالص عبيط اهبل جن عرضها السماوات والارض بايه من اجل ماذا ثم الايمان بالاخرة ينشئ في قلب المؤمن راحة وطمأنينة بل وسعاده مهما عانى من الظلم والكبت والقهر. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثبه قومه بما سلاه الله وسر عن ربنا قال له ايه اسمع كده. بس ما عدنا تصلي عليه صلى الله عليه وعليه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول الله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتي فإيه نصبح الصفح الجميل تسمع الآية دي تسمع تبصلي والله هذه الايات يا اخوة كانت حتت كربة صغير نانا كده مرت بينا فالمعنى ده رسخ بطريقة عجيبة جدا لانه في الطنك في الكربة في الشدة بتبقى العبادة لها معنى تاني لها طعم تاني لها لزة تانية لها فهم خالص مختلف اسمع رب بيقولي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا إيه؟ لا تيح فصفح الصفحة الجميل اللي بيعذبوك يا محمد وبيعذوك يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبيعذوك يا محمد وبيكذبوك يا محمد وبيطردوك يا محمد ما تأبه لهم ولا تحاول الانتقام منهم بل دعهم لمن لا يعذب عذابه احد ولا يوسك وساقه احد كثيرا ما نقول يا سلام لو الوحيد ربنا مكنه من رابط الصرب المجرمين او اي متن في هؤلاء لكن ساعتها انتهت عملية غلبان مش انت دعوه لمن لا يعذب عذابه ما محدش يحذب زيه ومحدش يكتف زي اكتافه ما بقول لك سعد ونام لا لو ملكنا لفعلنا ولكن لما عجزنا دعونا اللهم انتقم من الظالمين يا رب عزاؤنا الذي يريح صدورنا ان هناك يوم اخر نقف امام الله نحن وهم يا رب هاي ما هذا عزاؤك ربنا قال للنبي كده وان الساعة ليه لا ياتيه متى الى السبا ادام في الساعة ادام في يوم قيامة فايه فاصفح الصافحة الجميل نفس المعنى ربنا بيقول ايه انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند عند ربكم تختصمون خليها لهناك بس تخد حقي بالواسع بالراحة ان الله لا يظلم ايه نتقل زره ساعتها ستأخذ حقك من الملك الذي سيقول يومها لمن الملك اليوم اين الجبارون اين المتكبرون اين ملوك الارض فلا يجيبه احد ساعتها تأخذ حقك هذا عزاؤنا ان لنا يوم قيامة اننا ننتظر اخرة نأ. تأخذ في هذا اليوم الحقوق اخوتا اطلنا رب صلي اللهم صلي على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا طيب يقوم عق... تقوم عقيدتك في الآخرة على أرب... على ثلاثة سوق الأول أن الساعة لا ريب لا شك تفيدك تسمز التزام الصراط المستقيم قال الله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط له لناكبون ناكبون يعني إيه يعني بيد الصراط منكبه. منكبه يعني كتفه. يبقى الصراط كده ماشي كده الصراط في كتفه. اما الذي يؤمن بالاخرة فكما قال الله امرني النبي وياك. قالت تعالى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي نسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم اجعلنا اول المسلمين اللهم اجعلنا اول المسلمين هكذا الموحد الذي يؤمن ان الاخرة يقين لا ريب فيه يقين لا شك فيه يلتزم الصراط قال تعالى إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أيها الإخوة انتبهوا وفقه هذه القضية أن الذين يكذبون بيوم الحساب إنما هم الذين يعبدون هواهم يعبدون الهوى المزاج المزاج الشخصي بيعبدوه اتخذوه الها مزاجهم هذه الاية دليل فلا يصد النك عنها من لا يؤمن بها هوائه. واتبع هواه والاية الاخرى قال تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نسوا يوم الحساب فهؤلاء الذين نسوا يوم الحساب باتباع هواهم كفروا بيوم الحساب باتباع هواهم بعبادة هواهم القضية الثانية متى الساعة يوم القيامة امتى يا جماعة هذه قضيتك الثانية انه لا يعلم موعد قيام الساعة الا الا الله اظن والله اعلم اظن فيما اظن على غلب الظن عندي انه سنة 92 تقريبا وانا اسير في ميدان قصر النيف ورسعت ورقة ان في القيامة هتقوم يوم الحد كان يوم حد يوم حد مش عارف كام اكتوبر حاجة زي كده 21, أو 21 اكتوبر بعد زلزال صح وساعتها افردت درسا للكلام عن الساعة وكان في مبابة برضو بس في مسجد الرحمة ارض الجمعية. وقلت ان هذه الورقة كان كتبها واحد مجوسي او نصراني لا ادري وبتوزع في القاهرة على انطلاق واحد ان يوم الايامة يوم كذب على وجه التحديد. قلت ان هذا كذب يقينا عندنا لان الله لم يطلع النبي محمد على ميعاد الساعة هذه الاولى ثانيا اننا نوقا ان القيامة ستقوم يوم الجمعة ثالثا ان القيامة بين يديها امارات وعلامات وشروط وادلة وشواهد لم نرى شيئا منها بعد يبقى ازاي المسلمين يصدقوا وانما بسبب الجهل ولذلك كان العلماء علماؤنا الاوائل يقولون انه يجب تعليم أشراط الساعة علامات الساعة الكبرى والصغرى للأطفال في الكتاتيب للأطفال في الكتاتيب نارض الناس الكبار ما يعرفوا علامات الساعة لا يعرفونها وعلم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله قال تعالى إن الله عنده علم الساعة قال تعالى إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة قال ربنا جل جلاله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله، وما يدريك إلا الساعة تكون قريبا نعم. يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله. ولكن أثر الناس لا يعلمون. وما يدرك إلا لأن... أن. وما يدرك إلا الساعة تكون قريبا دي في الأحزاب. غير الآية دي بتاعي في الأعوام. كده. العرب تعرب انتبه الى هذه الايات العظيمة يسألونك عن الساعة ايانا ملساعة قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الله تقولت كأن الله عز وجل يلفتهم يلف السائلين عن الساعة السائلين عن موعد الساعة يلفتهم عن السؤال عن موعدها الى الاهتمام بالقضية الرئيسة فيها القضية الرئيسية فيها نعم لما جاء رجل يقول متى الساعة قال وماذا اعددت لها هذا ديننا يلفتهم عن الاهتمام بموعدها الى الاهتمام بطبيعتها وحقيقتها يلفتهم الى الشعور بهولها وضخامتها ألا وإن أمرها لعظيم ألا وإن عباها لسقيل ألا وإنها لتسقل ثقلت في السماوات والأرض لتسقل في السماوات والأرض وهي بعد ذلك لا تأتي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون ف دلهم الله وذكرهم ان الاولى لهم الانصراف الى التهيء لها والاستعداد لانها لا ينفع معها الحذر والحيطة لا تأتيكم الا ضغطة ضغطة يعني فجأة لذلك قال الله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشيقون منها ويعلمون انها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد قال الله قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا ولا تستخدمون الساعة لا يعلم موعدها إلا الله قال جبريل للنبي محمد جبريل سيد الرسل سيد رسل الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل من البشر يتساهل جبريل متى الساعة فيجيب النبي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في واحد احيمق احيمق قاعد يتكلم يسب الصحابة مرة ويسب ائمة الدين شيخ الاسلام ابن تينية شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب شيخ الاسلام ابن القيم هؤلاء الاكابر ولا ولا غر ان يسبهم بعد ان سب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي نسأل الله عز أن ان يعامله بما يستحق وان يأخذ حق هؤلاء الصحابة الاكابر لاننا حجزنا عن اخذ حقهم نعم انه حين كان يسب هؤلاء فقبل ذلك تجرأ على الله وسب الله جمع قال ان النبي يعلم الغيب هذه جرة الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ومع ذلك يقول هذا الأحيمق الرويبضة يقول الرسول يعلم الغيب ولو كتاب سيء مثله نسميه الحق المكتوم بيقول فيه ان الرسول يعرف الغيب والدليل ان الرسول قال على حاجات هتحصل هصلت موقفك انت عقديا في القضية دي ايه الرسول يعرف الغيب ولا ما يعرفوش يا شباب يقيرا لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه صح والقدر الذي علمه بلغ وانتهت القضية هو عايز يضحك على حواليه ويعمل هيلمان ومنظر والقضية بمنتهى البساطة في اخر سورة الجن قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا دينا يا جماعة مش زي اليهود والنصارى في اسرار واسئلة شائكم لا تتجاوز لا كل الامور رصة ومعروفة قلت قبل كده في درس الحد ونلتقي بكرا ان شاء الله وانصحكم بسماع درس الحد اللي فات مهم رقم 33 فروضة التائبين مهم جدا نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا ونلتقي غدا ان شاء الله لكن المقصود قلت قبل ذلك ان الذي يقول جئت لا ادري من اين ولكني أتيت فافصرت قدامي طريقا فمسيته لا ادري لا ادري لا ادري من غير لي من غير لي من غير لي هو جاهل ما يعرفش بيقول من غير لي لكن عند المسلمين كل حاجة بلي جئت من أي نحن ندري ولا ما تدريس ندري جينا من نكاح ابو ام حملت الام طلعت انت يقول لك لا مش اصدي في الاول خالص جيت منين؟ برضه عارفينها ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ربنا حكاها لكين ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلنا نسله ثم جعلناه نصفة في قرار مكين القصة معروف ابوك ادم من تراب من تراب ونفغ الله فيه من روح وخلق منه حواء والاثنين تناكحوا فكنا جميعا صعبة دي طب و بعدين الاخر ايه هو برضو مش عارف لا احنا عارفين هنموت وبعد ما نموت يوم القيامة وبعد القيامة جنة او نعم. في حاجة مستخبية. في حاجة وحشة. واضح الدين. كذلك هنا الرسول يعرف الغيب ولا ما يعرفش. يعرف القدر اللي ربنا علمه له. والقدر ده معاش سر، كله بلغوا. آلوا بالنص بالحرف. وكله بلغنا لان الله تعهد بحفظ الدين. انا مش عايز اطول ولكن بمنتهى البساطة اقول لك ربنا حفظ دينا ده ازاي عشان بعض الشباب ربنا يهدينا ويهدي شباب المسلمين يا رب بيفكر ان لولا هم لولا الشباب دول لولا بعض الدعاء لولا بعض الشيوخ كان الدين راح لا, لا لا لا اتخافش الدين محفوظ وباقين الى ان تقوم الساعة ده يقين عندنا ولو اتلونا كلنا ومعجش على ظهر الارض مسلم واحد وهذا لن يكون لكن لو قد حصل فسينصر الله دينه لا نسف يقيما سينشئ الله خلقا يوحدون الله لذلك من حفظ الله للدين ان زرع في العربي الجاهلي قوية وملكة في الحفظ كان العرب الواحد منهم يسمع القصيدة مرة واحدة يحفظها يقف يلقي القصيدة كانت الاراية والكتابة عندهم أليلة ونادرة نادرة لذلك امتن الله بذلك قال وما كنت تتلو من, من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون القضية كانوا بيحفظوا كان يوقف الأعراب كده في سوق عكاز ولا ذي المجاز ولا غيره ويلقي قصيدة عصمان من ميت بيت ميتين بيت ويخرج كل اللي قاعدين حفظوها وهو حفظها مع انها تجري على لسانه لأول مرة انظر من هذا الزمن قبل الاسلام قبل الاسلام قبل نبي الاسلام ما يولد ربنا جعل الجاهلي له ايه ذاكرة قوية ليه لحفظ الاسلام من يومها من ذاكرة الجاهلي الى الحاسب الالي لحد الكمبيوتر النهار ده بس كد كده عليه عشر تلاف حديث ولا ستين الف حديث بيقولوا سخر الله الكفرة لكي يحفظوا هذا الدين الان مين اللي اخترع الكمبيوتر? ثم! مين اللي عملوا الديسكات دي? ثم! واحنا جينا حطينا عليها الكتاب والسنة من ذاكرة الجاهلي الى الحاسب الالي يحفظ الله الدين ثم الى ان نلقى الواحد العلي قدرة! فلذلك اطمئن وليطمئن قلبك ان الدين محفوظ انا بستدل بالدين محبوظ على ايه على ان الغيب اللي الرسول عرفه بلغه واللي بلغه بلغنا الصحابة قال لك كان في رأسي ولحية رسول الله سبعة عشر سعره بيضاء عدوا كم سعرية بيضة في لحيته ورأسه فمش هيعرفون سنة تنفعنا مش ممكن ولا لا فكل ما قال بلغنا لذلك كثير من الاسئله يقول لك اعمل كذا تقول له لا لا يجوز يقول لك ليه ايه الدليل اقول له الدليل عدم الدليل وصلت الدليل عدم الدليل يعني الدليل ان ده ممنوع ان ما فيش دليل على انه اتعمل الرسول ما عملهاش طب ايه الدليل ان الرسول ما عملهاش انه ما بلغ ناس لانه لو عمل كان ايه بلغنا وطالما لم يبلغنا فلم يعمل ولم يقم دينك يا عبد الله دينك دينك هو اللي بين ايديك ده هو المصحف ده هو هذا المصحف هو كل ما انزل على رسول الله بالحرف لم ينقص حرفا ولم يزد حرفا والاحاديث الصحيحة المجموعة هي كل ما قال النبي محمد لم تزد ولم تنقص يقينا هو ددنا فينبغي ان نكون على يقين من هذا عشان ما ميش انسان منافق مخادع يغرك ويخدعك ويجهلك ويضللك لا وانما دائما خليك وراء قال الله قال الرسول بفهم السلف رضوان الله عليهم اجمعين نعم متى الساعة؟ لا ندر والرسول نفسه لا يدر ليه؟ ربنا خب الساعة لي ليه معرفناش؟ قال لنا يوم القيامة سنة, الف سنة 3500 مثلا لو قال لنا يوم القيامة سنة 3500 كنت انت هتعمل ايه؟ يا عم ده لسه قادري خليني براحتي شوية نعم طب لو كان ياللينا ان السنة القيام يوم القيامة سنة الفين واحنا السنة دي 1996 تسعمية ستة فاضل اربع سنين على قيام القيامة ما ينفعش او ثلاث سنين لا لا لا لا سبها تخرب احنا نعمر ليه ما هي ينفق في الصور تطيارها يا عم سبها تولع كانت تخرب لذلك خب الله علم الساعة لأسباب وحكم قد نعلم بعضها ولكن لا نعلم اكثر وهذا من خواص الربوبية مالك يوم الدين مالك يوم الدين لذلك اسمع ويقف الخلق بما فيه الرسل والملائكة عند مقام الالوهية العظيم ان يقول الرسول الى ربك منتهاها ان يقول انما العلم عند الله وانما انا نزير مبين انا بس بأيه بغوفكم انجرتكم لكن علمها ده مش عندي ده عند الملك فيبقى العبد عبد والرب رب تظل حبدا لا تزري لا مصلحة في معرفة موعد الساحة ولا اثر في التكاليف المصلح بل المصلحة والحكمة في, إخ في اختاء ميقاسه عن الخلق كابة اختصاص الله بهذا الموعد يبرز بجلاء حقيقة الربوبية والألوهية وحقيقة العبودية حقيقة الربوبية المبنية على الكمال والعزل والحكمة والرحمة وحقيقة العبودية المبنية على الفقر والنقص الفقر والنقص والجهل هنا تتعبد بالاسماء والصفات ان الله العليم الحكيم الرحيم الملك وانك الفقير الجهول الضعيف المحتاج حينها تقول لا الاء الا الله تلك الساق الثانية ان علم الساعة عند من؟ عند الله جل جلاله يسألك الناس عن الساعة؟ قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يسألونك عن الساعة أي أنا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها روى الإمام أحمد وابن مازة والحاكم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند رقم 3556 في نسخة الشيخ أحمد شاكر قال اسناده صحيح لانه حديث عجيب. بيقول ايه في النبي ما تصلي عليه? عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. قال لقيت ليلة اسري بي ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة. ابراهيم وموسى وعيسى انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. اجتمعوا مع مين? مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء قعدوا يقولوا. هي قيامة امتى ذو المين الانبياء هي قيامة امتى فردوا امرهم الى ابراهيم خليل الله شوف الجهول الافاك الرويبضة بيقول الرسول كان عارف السواع بدليل انه قال لي جبريل ما المسؤول عنها باعلم من السائل يقول يعني انا وانت عارفينها هنعمل ايه بلاء ستأتي من على مس الساعة ان يتكلم الرواي بيضة قيل ومن رواي قال الامر التافه. يتكلم في امر العام فبيقول ان الرسول قال له ما المسؤول عنها بعلم من الساعة يعني انا وانت عارفين بس خبي على العيال دول كتن كتن هي لعبة ده دين يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما منهت رسالته واضح فالمقصود هنا إبراهيم خاليس رد أمرهم فقال والله لا علم لي بها معرفش فرد الأمر إلى موسى فقال والله لا علم لي بها فرد الأمر إلى عيسى فانت قال اما وجبتها امتى فلا يعلمها احد الا الله ولكن فيما عهد الي ربي ان الدجال خارج هو ده اللي نعرفه العلامات الاساطر الادله على قرب حصولها اما هي الساعة انت لنا ولا انت ولا حد من البشر ولا من المخلوقات ولا من الملائكة يعرف هؤلاء يوم الرسل اولو الحز لا يعلمون متى تقوم الساعة روى الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي تصل صلى تصلي عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر يبقى هنا بقى ما يخدعتش الودة ويقول لك لا ده الكلام ده كان الرسول بيقوله الاول ان انا مع نفس لكن بعد كده عرف لا قبل ما يموت بايه بشه والحديث في صحيح مسلم اوه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشه تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله هذا الحديث ينفي احتمال ان يكون الرسول عالمها في اخر في اخر حياته يبقى دي الساقة الساقة الاولى الساعة لا فيها الساقة التانية علمها عند الله التالت انها قريب وتأتي ضغطة دي قال تعالى ازفة الازفة ليس لها من دون الله كاسب وقال اقترب للناس حسابهم وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وقال انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال اقتربت الساعة وانشق القمر وقال اتى امر الله فلا تستعجلوا انتهت. نعم قريب ولا تأتي إلا بغده طبعا لهذا أثر على السلوك ومع أول علامة من علامات الساعة يكون لقاءنا السبت القادم. إن شاء الله عز وجل وقدر أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت كل ذنوبنا ومحوت كل خطايانا ورضيت عنا رضا لا سخف بعده وهديتنا هدى لا ضلال بعده اللهم إن نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة صل الله على الحبيب محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتويرك